All cool. and mm -hmm. mm -hmm. أرجو غير أني لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني غير أني في القيامة تعفو عني وفي is de man? Waar is de